وما يستوي الأعمى والبطير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما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 فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به ثمرات مختلفة ألوالها ومن الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء الله عزيز غفور ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ مَن وَفَّىٰ أَنذُرُهُم وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُور